فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ قَلْبَتُم عَلَى اعقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن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 بِيَ قَالَ مَعَهُ رِضْيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا والله يحب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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآفرة والله يحب المحسنين